هَمَّ زِم م الشَّائ بِنَمِيم مََّ عِلِّ الْخَيْيرِ مُعَْتَد ثِيم أَو تُلّ بَذَلِكَ زَنِيم أَنْ كََذَمَا لِوَبَنين إِذَا تُتْنا عَلَيْهِ آياتُنَا قَالَسَطير الأوَّلين 117. سنسمه على الخرطوم 118. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 119. ولا يستثنون 110. فطاف عليها طائف من ربك وهم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 يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدُرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ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 اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لُنبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَدْحُورٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ